رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما وجه البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.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 ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام فبأي آلام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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ مُخْتَالُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَمَا هُم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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ الله يسأل عن به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان